Terima sort of so kasih like الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إنا صلّى واتّبَعنا يرحمن الذي أنعمت انعام عالم ويلمرض به علي فَالَّذِينَ أَرْهَنُوهُمْ يَفْقِرُونَ أَلَا يَظُنُّونَ لَئِنْ نَجَّانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ يَوْمَ الْعَظِيمِ يَوْمَ لَقُو الْمَنَاسِ رَبَّنَا لَجِئْنَا نُؤْمِنُ فَانظُرْ إِلَى الَّذِينَ وما أَنزَلْنَا عَلَيْكَ في الدين كتاب لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيُكَذِّبُونَ بِالْأَخِرَةِ وَمَا يُكَذِّبُ إِلَّا الْكَفَرَةُ وَمَا يُكَذِّبُ إذا جثنا عليه آياتنا قولا صغير الأولي كلا ذا قولا لا قوبي ما كانوا يسيون كلا إنهم عربين يوم إلا ثم إنهم لا قال فلا إن كتاب الأضرار لفين عيث وما أدرى كمائيون كتاب مرثوم يشهده المقربون إن الأضرار على الأرض ينظرون تعلق في وجوههم نظرة النعيم يفقون من رشيد مفتور خسابه وفي ذلك فلسلافة المتلافثون ومزاجه من تسمير أَئِنَّ الَّذِينَ يَشْرُونَ بِعِبَادِ اللَّهِ وَأَنفُسِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أَن يَكُفُّوا عَن مَّا يَفْسُقُونَ وَلَا يُؤْمِنُوا بِالْآخِرَةِ إِلَّا مَا دَامُوا يُنَادَوْنَ أَلَا لَهُمْ عُيُونٌ فَهُمْ صُمٌّ بُكْمٌ عُميانٌ فَعَلِمُوا وَلَٰكِن وَإِذَا وَأُنزِلُوا قَالُوا إِنَّهَا عَلَيْنَا كَلَبٌ وَمَا يَرْكَبُونَ عَن حَافِظِينَ فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يُحْضَرُونَ عَلَى الْأَغْرَاضِ يَوْمَئِذٍ هل سعوش بل أسفاها كانوا يسعنون الله أكبر الله من حمد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 الحمد لله رب العالمين أروش ما يروشين مالك يوم الثين إياك نعبد وإياك نستعين اجدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنسا منهم وجه الموضوب عليهم ونطبوه المدين آمين والقجر ولهان العشر والشفع والوسط والليل إزالة هل في ذلك قسموا البيحي أَلَمْ نَذُوقْ فَعَالَهُمْ كِذَّابَ يَوْمَ الدِّينِ الَّْذِي لَمْ نَكُنْ نُطِيقُهُ بِلادِ وَثَمُودَ الَّذِي أَجْعَزَ الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَذَهَبَ عَنْ نَذِرِ الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ وتمود الذين جابوا الصفر فأسروا فيها الفتال وقض عليهم ربك فوق عجاب إن ربك لن يرطاب فأما الإنسان إذا مبتناه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربيه أكرمك وأما إذا مبتلاه فقدر عليه الصهر فيقول ربي لي في أهلك كلابا لا تكردون الناسين ولا تحافظون على عطاء المسكين وتأكلون التوع فأتمن لما وتشبوا للمال حبا جمّا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا وصفا وجيئ يومئن بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتكي قدمت الحياة فيومئذ لا يعزم عذابه أحد ولا يوزق وساقه أحد يا ايتانا نضلوا وما اننا مرجع الى عذبه واضيه المرضيه فقل لي اني باجي واقول الجل التي الله ذاتي عبد الله قليلاً وشميداً الله أكثر الله أكثر الله أعطي الله أعطي Saya Allah menikmati. Allah, Allah'u Akbar. Allah'u Akbar. Allah'u Akbar. Allah, Allah, Allah, Allah, الله أكبر تبيع الله من المشميدة الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. o no السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم ورحمه الله